بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ما زال الكلام في ثمرات القول بالاختصاصي او الاشتراك في الوقت الثمره الثالثه اذا فرض عدم زياده الوقت المشترك عن اربع ركعات كما لو فرضنا ان المكلف مصاب بجنون أدواري فمن الزوال إلى ساعة بعد الزوال هو خارج عن حد التكليف وبعد ساعة من الزوال يفيق من جنونه بمقدار أربع ركعات فقط ثم يطغى عليه جنونه الى الغروب فهو لا يقدر على اكثر من اربع ركعات في الوقت المشترك بين الظهر والعاصر وهنا أفاد سيدنا قدس سره صفحة مائتين واثني عشر من الجزء الحادي عشر من الموسوعه أن المحتملات ثلاثة إما التخيير بين الظهر والعاصر واما تعين العاصر واما تعين الظهر فالتخيير مستنده عقلي وهو ان مقتضى المزاحمات بين الأمر بالظهر والأمر بالعاصر وعدم القدرة على الجمع بينهما وعدم المرجح لأحدهما على الآخر هو أن يكون المأمور به الجامع بين الفرضين فله أن يطبقه على الظهر أو العاصر ولكن سيدنا قد سره أشكل على هذا المحتمل بأن التزاحم إنما يتصور إذا كان هناك عملان صحيحان كل منهما مقدور للمكلف في نفسه غير أنه عاجز عن الجمع بينهما كما لو دار الأمر بين الصلاة في ضيق الوقت وبين مثلا تغسيل الميت مع فوت الوقت لو لم يغسله فكل منهما عمل صحيح مقدور في حد ذاته وا عجز المكلف عن الجمع بينهما فيلاحظ هنا مرجحات باب التزاحم فان لم يكن مرجحون فالمامور به هو الجامع واما في المقام فلا يدور الأمر بين عملين صحيحين بداهة أن الظهر صحيحة في نفسها وأما العاصر فلا تقع صحيحة إلا بعد الظهر بمقتضى اشتراط الترتيب بينهما فلأجل ذلك لم يحصل دوران بين عمل صحيح وبين عملين صحيحين بل بين عمل صحيح وهو الظهر وعمل لا يمكن اتيانه وهو العصر المسبوق بالظهر في وقت لا يسع الا اربع ركعات واما احتمال تعين العاصر فقد تبين فساده فتعين من هذه المحتملات والاتيان بالظهر ولكن كما ناقشنا فيما سبق في الفروع الماضيه من أن هذا الكلام مبني على أن دليل شرطية الترتيب مطلق كما ادعي ذلك في شرطية الطهور حيث قيل ان قوله عليه السلام لا صلاه الا بطهور مطلق اي ان الطهور شرط قدر المكلف على الصلاه مع الطهاره ام لم يقدر الطهور شرط فهذا الدليل بيان حكم وضعي وهو اعتبار الطهور في الصلاة سواء كان المكلف قادرا ام كان المكلف عاجزين وبالتالي في فاقد الطهورين يسقط الامر بالصلاة لعدم القدرة على امتثاله باعتبار أن شرطية الطهور باقية حتى في هذا الفرض وهو فرض فقدان الطهورين فمقتضى التحفظ على شرطية الطهور هو العاجز عن امتثال الأمر بالصلاة فيسقط بخلاف ما إذا قلنا أن دليل الوقت مثلا من باب المثال نقول بخلاف ما لو قلنا مثلا أن دليل شرطية الإطمئنان ورد بصيغة الأمر لا بصيغة بيان الحكم الوضعي مثل لا صلاه إلا بطهور كما لو قال صلي مطمئن او لتكن مطمئن في صلاتك فبما انه ورد بصيغه الامر فهو محفوف ارتكاز بشرطيه القدره لان يقال ان الامر محفوف بالمرتكز القائم على انه شنو لا تكليف بغير المقدور وبالتالي فحين لا شمول من الاصل لدليل شرطيه الاطمئنان لفرض العاجز فلو أن المكلف لم يتمكن من الصلاة مطمئنان كما لو كان في سفينة أو طائرة فلا يسقط الأمر بالصلاة لما؟ لأن سقوط الأمر بالصلاة فرع بقاء شرطية الاطمئنان حتى في هذا الفرض اذ يقال حينئذ بما ان المامور به صلاه مع اطمئنان وهو غير مقدور فيسقط الامر اما اذا قلنا ان شرطيه الاطمئنان لا شمول فيها من الاصل فرض العجز فلا مانع من الامر بالصلاح حينئذ بعد سقوط شرطيه الاطمئنان والمقام من هذا القبيل فان ما دل على شرطيه الترتيب بين الظهر والعصر وليصلي العصر بعدها بما انه بصيغه الامر فهو محفوف بمرتكز عقلائي على أن لا أمر إلا في فرض القدرات وبالتالي فدليل شرطية الترتيب من الاصل شنو قاصر عن الشمول لفرض العاجز فإذا عجز المكلف إذ ليس له إلا مقدار أربع ركعات، فهو عاجز عن الجمع بين الظهر والعصر، وشرطية الترتيب في المقام ساقطة لفرض العجز عنه، إذن فيبقى الأمر بالعصر على حاله، فإذا بقي الأمر بالعصر حصل تزاحم بين الظهر. والعاص وحيث لا مرجح فالمأمور به هو الجامع وأما لو بنينا على أن قلتوا لعبيتو من هو اللي قال بجيبه؟ ما صارت هذه وقت. وأما لو بنينا على أن دليل شرطية الترتيب مطلق كما في قوله إلا أن هذه قبل هذه فمقتضى إطلاق شرطيته حتى لفرض العاج عدم إمكان امتثال الأمر بالعصر فيسقط وبذلك شنو؟ يتعين الظهر تنبيه لا يخفى أن المسألة لا تقتصر على مقدار أربع ركعات بل حتى لو تمكن المكلف من مقدار سبع ركعات فالكلام هو الكلام سواء تمكن من مقدار سبع ركعات في أوله ما صار أو تمكن من مقدار سبع ركعات في الوقت المشترك أو تمكن من مقدار سبع ركعات في الأخير على أي حال حكمها حكم ما لو لم يتمكن الا بمقدار اربع ركعات اذ لا فرق بين السبع والاربع في انه لا يمكنه الجمع بين الظهر والعاصر قلنا صفحه مائتين اثنى 212 مائتين اثنى حتى من اول شي سيدنا <تصفيق> نعم بنجي إن شاء الله إليه زين المسألة التي بعدها مسألة أربعة صفحة 214 وأربعة إذا بقي مقدار خمس ركعات إلى الغروب قدم الظهر فصلى الظهر فبقي مقدار شنو ركعه واحده فياتي بالعصر بناء على قاعده من ادرك ركعه من الوقت فقد ادرك الوقت بناء على عدم اختصاص هذه القاعده بصلاه الفاجر حيث ان الروايه الصحيحه الوارده فيها وارده في صلاه الفاجر فيدعى مثلا الغاء الخصوصيه والتعميم لمطلق الفرائض واذا بقي اقل من خمس ركعات قدم شنو العاصر واضح هذا الكلام اذا كان في السفر وبقي مقدار ثلاث ركعات عن الغروب قدم الظهر ايضا اذ يمكنه الاتيان بالظهر ركعتين ثم الاتيان بركعة من العصر لقاعدة من أدرك وإذا بقي ركعتان فقط قدم العصر وإذا بقي إلى نصف الليل خمس ركعات قدم المغرب لأنه سيدرك ثلاثا من المغرب وركعتين من العشاء فيشملها مقدار فيشملها قاعدة من أدرك في الصلاة الرباعية بدام مسافر, مسافر واضح وإذا بقي اربع <تصفيق> وإذا بقي مقدار اربع أو أقل أقل ما نشغل فيها وإذا بقي اربع قدم العشاء مع أنه يتمكن من مغرب وركعة من العشاء بقاعده من أدراك وذكر سيدنا قدس سر أن هذا هو الصحيح فهناك فرق بين ان يبقى ولا طلبنا العروه ما قدرنا نحصلها راح اوركبه فوق جلسة التحية نزل التحية نريد العروه نشوف اكو واحد وافق العروه غير السيد الخوي اسمع الحمد لله الكمبيوتر هونا ندري بالمكتبه مو رحنا المكتبه الشيخ راح مرتين المكتبه قالوا ممنوع كيف هو ممنوع شنو يلا تفضل العروة العروة العروه يعني العروه على التعاليل غير العروه على التعاليل الجزء الثاني يعني اللي فيه الاوقات احكام الاوقات الجزء الثاني ها يلا يلا العكاز سيدنا العكاز اه وهنا افاد سيدنا قدس سره ودعوى انه مع بقاء الارباع يعني الاشكال اللي احنا في كل واحد ما يطرح هذا الاشكال ودعوى انه مع بقاء الارباع يمكن تقديم المغرب وتصحيح العشاء بحديث من ادرك مدفوعه ها قلت يتسيد يرجع شاف. سيد انا شافو اوكي شلون عفوك هي يقول ممنوع ما الشيخ راح قال له ممنوع روح اطلع اه انا اجي خطيه مدفوعه بقصور الحديث بقصور الحديث يعني حديث شنو من ادراك بقصور الحديث عن الشمول لصوره التعجيز الاختياري يصل المغرب يعجز نفسه هم يقول فكان مقصوده انه هنا لو قدم المغرب لكان حاله بالنسبة إلى العشاء ممن عجز نفسه عن إدراك العشاء فلا يشمله عنوان من أدراك فإن ظاهر عنوان من أدراك من كان شنو من وقع عليه ذلك بغير اختيار مين؟ أما أنا مختار بأن أصلي العشاء شنو؟ تام لأنني أدركت مقدار أربع ركعات فأنا الذي قادر على أن أصلي العشاء أربع ركعات أي أن أصلي العشاء بتمامها في الوقت. الاختياري لا تشملني عنوان من أدرك لأنني أدركت إنما يشمل عنوان من أدرك ركعة من لم يدرك إلا ركعة لا من أدرك العشاء أربع ركعات لكنه قدم المغرب عليها فإن قلت بأن هذا منقوض بما ذكرتموه في أول شنو؟ في أول المساله حيث قلتم إذا بقي وكان في السفر مثلا إذا بقي مقدار ثلاث ركعات قدم الظهر مع أنه يستطيع أن يصلي العصر بتمامها في الوقت. فماذا تقولون فما هو الفرق بين الفرعين بين لنا يا شيخ جعفر؟ يعني ما أدري في السورة هذه كاني أنه أربح بتمامها وستطيع أن فيها العشاء أما هناك في زائد يعني لي خالف زايد خل ما بتأثر بالنتيجة من حيث قدرتك على الصلاة الإختيارية موجودة يعني من هذه الجهه لا فرق بين الفرعين أنت قادر على أن تصلي العشاء اختياراً في كل الفرعين على أن تصلي العصر اختياراً في كل الفرعين ليش شنو الفرق زائد عن الأربعة عن الخمسة ركعات عندما ابتدأت بالصلاة بظهر متلا. ما بدأت بل بعدني لا الآن بدأ أنا بدأت الآن وعندما جاني خمسة ركعات عندما ابتدأ بالركعة الأولى فأنا لم أعجز نفسي لأنني لم. خلاص سو هذا بعد هناك غفلت وقد وصلت الركعة الأولى من المغرب أنا الآن بعد ما عجز نفسي لأنه بعد أن دخلت في بعد أن دخلت في المغرب ما أقدر بعد أنا الآن إلا أن أذبح من شيء إلا ركعة. ولكن كان, اختيار <تصفيق> كان اختياري هذا بعد اختياري قبل ما اصلي الان بعد ما بدأت الان امامي فقط ثلاث ركعات انا مسافر امامي فقط ثلاث ركعات اما ان اقدم العصر اما ان اقدم الظهر ثلاث ركعات لا تشملهما معا صحيح؟ وانا مختار الان يقولوا لا يقدم شنو؟ ظهر يقدم الظهر هنا بعد وقت مشترك بحديث من؟ هنا بعد الوقت مشترك بحديث من أدرك, أدرك. بمقتضى حديث من أدرك الوقت مشترك بحديث من أدرك فقط ركعة واحدة راح يكون مشترك بعد بركعه واحده راح يكون مشترك. الآن دوت ثلاث ركعات وقت مشترك ب بأربع لوقت مشترك بركعة ممتاز هناك هم ركعة واحدة. كم وقت مشترك بركعة لا بس هاي واحدة <تصفيق> من مختصات العصر ليست من مختصات الضهر ما في وقت مختص من نتيجة لأنه <تصفيق> لا. ما في وقت مختص من نتيجة لا أستطيع أن أدركهما معان أنتم الآن عندكم ثلاث ركعات بس هو واحدة مختصة من هنا ومرة واحدة مشتركة ليش ليش متى يعتبر وقت مشترك لحظة شيخنا متى تعتبر وقت مشترك لولا حديث من ادرك يصير وقت مشترك لولا حديث من ادرك يصير وقت مشترك في الصغير ما تقدر تتم معنى الوقت المشترك ان تدركها بتمامها هذا معنى الوقت المشترك ولذلك قالوا من اول الوقت اختص بكذا ومن اخر الوقت اختص بكذا معنى الوقت المشترك ان تدرك الفريضة شنو بتمامها والا هنا ما يصير وقت مشترك الا بضميمه حديث من ادرك اذا تغض النظر عن حديث من ادرك ما في وقت مشترك انا ادركت ثلاث ركعات فقط يا اصرفها في الظهر فيبقى شنو ركعه ركعه لا تكفي للعصر يا اصرفها في العصر فتبقى ركعه ركعه لا تكفي للظهر اذا ضممت حديث من ادرك صار الوقت مشترك هنا ايضا عندي اربع ركعات إن قدمت المغرب أدركت ركعة من العشاء ان قدمت العشاء صليت العشاء ما يصير هذا الوقت مشترك إلا بضميمة حديثي شنو؟ من أدرك؟ السيد ديبقى طارق سلم على العصر ممال حقوق بالنواقع بينما الحشام من مش علاقة النوافل هذا ها؟ مش علاقة النوافل بالموضوع نحن قاعدين نتكلم عن الفرق, الفرق بين الفرعين فرق بين الفرعين السيد القوي فرق بفرق هو صار محل الإشكال قال قاعدة من أدرك لا تشمل التعجيز الاختياري نحن نقول هذه قاعدة من أدرك لا تشمل التعجيز الاختياري هذا الفرق شنو وعرض في كليهما هذا كلامنا أنا أنه نعم يعني ما عنده في لا هو يقول هذا بحكم القاعده لا لا ما يبقى الا بحديث من ادراك نفس الشيخ في الفرع السابق لو قدم العاصم لا يبقى وقت للظهر الا بحديث من ادراك ولا ما يبقى وقت شلون يبقى بالي <تصفيق> هذه تعليقه السيد الخوي بس شو احنا وين رحنا وين جينا ما نستفيد وهذا السيد الخوي عندنا قباله ايه نبغى العروه مع التعليقات مو العروه مع تعليقه السيد الخوي هم معلوم هذا خو السيد خويت بالنا بعد هو اللي قاعد يحكي بعد. والله خليهم ما تعلمون علماء هم نجدين. سيادنا في الفرد الأول <تضح> في القاص. <تضح في القصر> <تضح> <and> <issue>. سيدنا راح يسرعنا وقت مشترك ضاف ليش لا. بحديث من أدرك لو بدونه ثاني سيدنا ما عندكم وقت مشترك بحديث من أدرك قدم, الم... قدم العشاء لا راح وقت ضاف هل الوقت بالنتيجة من الوقت لولا من الوقت سيدنا راح ما يكون من الوقت إلا بحديث من أدرك الآن السيد الخوي شوفوا لاحظوا شوفوا عبارته قرئ عليكم لو وسع للمكلف مقدار سبع ركعات في أعظم منها التعبير سابع سابع سابع في الوقت المشترك سابع أدرك سبع ركعات كما لو أفاقت المجنونه في وقت مشترك يسع السبع ركعات فقط لا تجب عليه إلا صلاة واحدة مع أنها إذا صلت ثلاث رك... إذا صلت أربع ركعات رايح متقولش إنه <تصفيق> ثلاث ركعات وقت إضافي يعتبره لا هذا ما يسعى الله لصلاة واحد. هذا <تصفيق> اللي قاعدين نقول إحنا قاعدين نس إحنا قاعدين نس أي جنونها فاقت يا سيدنا افاقت بمقدار سبع ركعات سيد الخوي يقول لا يجب عليه لصلاة واحد ليش ما تقدر تجيب صلاتين. مقدار ثلاث ركعات لغو هذا لما تقدر تجيب صلاة معناه شنو؟ معنى المناط في ساعة الوقت على ساعتهما بتمام ركعاتهما هل يتم الكلام بيصبح هل يتم الكلام هل نعم الخلان أحكام الوقت ما في غير هذا المجلد سنشوفه ما يفيد هذا الجزء الأول جيب ما في الجزء الأول ثاني الجزء ثاني الجزء الثاني ما في جيب تفضل يا الله وين الشيخ انا هذا هذه مساله اخرى ليش هو قاعد يا اخي انت مساله هذه مساله أربعة خامس بلي توجد مناقشه توجد مناقشه قام قشوا واجهني بقي مقدار اربع ركعات قدم المغرب ما الشكل ik heb nog een paar dingen gedaan. Ik heb nog een paar dingen ما مذكور ما ما في تعليقات قال يبني في المغرب بعدين يتم الاشياء بعدين يرجع للمغرب وهذا بناء على الصلاة الملفقة الجواهري قال الأظهر تقديم المغرب تعليق الثاني ويحتمل وجوب الشروع في المغرب بمقدار يبقى من الوقت ركعتان فيشرع في العشاء وبعد إتمامها يتم بقية من المغرب هذا بناء على جواز التلفيق بين الصلاتين في صلاة واحدة أخو فضل على أي حال بدوان الإشكال وارد على السيد الخوي إذا أعدكم تأمل غدا إن شاء الله وفي السفر اذا بقي مقدار اربع ركعات قدم المغرب فان ركعتين من المغرب وان وقعت في الوقت المختص بالعشاء الا انه يمكن التصحيح بقداق بقاعده من ادرك واذا بقي اقل من أربع ركعات لنفترض بقي ثلاث ركعات وكان في حال السفار بقي ثلاث ركعات من آخر الوقت قدم العشاء مع أنه إذا صلى العشاء سوف تبقى مقدار ركعة إضافية لأن تقديم المغرب لو بقي من الوقت مقدار ثلاث ركعات مفوت للعشاء من غير مسوغ يعني لو صلى المغرب استوعب الوقت أنه ما كل ثلاث ركعات بعد فسوف تكون العشاء خارج الوقت جزمان بخلاف العكس لو قدم العشاء فيصلي العشاء ركعتين لأنه مسافر وتبقى ركعة في الوقت يصليها مغربين بخلاف العكس لصرف الركعة الباقية حين إذن في صلاة المغرب وتتميمها في خارج الوقت بحديث من أدراك طبعا بناء على من يقول بالوقت الاختصاصي هذه الركعة شنو خارج عن الوقت الآن الوقت مضى وقت المغرب مضى بناء على من يرى الاختصاص اي اختصاص اخر الوقت بالعشاء هذه الركعه الباقيه تعتبر خارج الوقت يعني ليست من وقت المغرب فلا يجب عليه المبادره لصلاه المغرب واما بناء على من ينكر وقت الاختصاص كالسيد الخوي ويرى ان جميع الوقت مشترك بين الفرضين غايه الامر انهما متزاحمان فحينئذ بناء على كلامه نعم يقدم العشاء فيصليها ثم حيث بقيت حيث بقي وقت من الوقت المشترك للمغرب وهو مقدار ركعه فعليه ان يبادر بركعه للمغرب ياتي الكلام في هذا الفرع تفصيلا والحمد لله رب العالمين volang pas. Huh?